تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والنوض يا ذا الجلال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 استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتنا واصلح احيانا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا. اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم افرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعتق, اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار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 سيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارا واجعل اللهم الجنه هي دارا وقرارا برحمتك, برحمتك يا ارحم برحمتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا لما يريد اللهم تجاوز عنا يا غفور يا رحيم اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم اجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتنا يوم لقائك اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم توفنا وأن ترضي اللهم توفنا وأنت تراضي لنا يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمِرهم تدميرا اللهم دمِرهم تدميرا اللهم زنِّ الأرض من تحت أقدامهم اللهم يا ربنا إنهم لا يعجزونك وأنت الله الواحد الطاهر القوي الجبار وأنت الله الواحد القهار القوي الجبار المنتقم يا الله اللهم انتقم منهم برا اللهم انتقم منهم يا قوي يا جبار اللهم شتتهم تشتيتا اللهم دمرهم يا قوي يا جبار اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اسدد رميتهم اللهم سدد رميتهم اللهم انصرهم على عدوهم يا ربي إنهم مستضعفين فانصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرك يا قوي يا عزيز اللهم وفق ملك البلاد ما تحب وترضى اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم اقطع به دابر الفساد اللهم اقطع به دابر الفساد اللهم بارك له في ولي عهده اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم لا تدع لنا ذنبا لله ولا هم للا فرجته ولا كرب للا نفسته ولا ضال للا هديته ولا تائب للا قبلته ولا ميت من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم تجاوز عنهم يا كريم يا رب من كان منهما بيتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم سعليه طبره اللهم ارحمه برحمتك يا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما ومن كان منهما حيا فاطل في عمره وأصلح عمله اللهم يا رب ارحم والدينا اللهم اعتق رقابهم من النار اللهم ادخلهم الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين